لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريف كلمة دخلته النار كلمة يبقى ممكن زنب واحد يدخل جهنم ممكن حتي زنب واحد يضيع نوم من انواع نعيم الجنه اه اللي بيشرب خمره ويموت على هذا الزنب من غير ميتوب يحرم من خمر الجنة سبحان الملك الجليل يعني حرم من النعيم من, من النعيم اللي وصف كثيرا في القرآن والسنة ليه عشان زنب ما تبشي منه في الدنيا يعني ايه يعني لسه فكيرها لعبة ولا ايه درس النهاردة من عقبه الاستهتار واستقلال المعاصي اللي احنا بنعملها استظهار المعاصي واستظهار الطاعات ممكن حسن واحده تخليكي معنا في الجنه عليه الصلاه والسلام نست애له بيها ليه محدش وما هيعرف يفلت يا جماعه محدش وما هيعرف يهرب لقد احصاهم وعدهم عدى محدش وما هيقدر يقاوم يوم هيقدر يقاوم ايه هيقاوم ملائكه البيت المعمور ولا ملائكه السماء السبعه ولا السته ولا, السبع ولا الخمسه ولا الملائكه اللي ملي الارض ولا اللي ملي الكواكب والنجوم هيقاوم مين ولا مين محدش وما يهرب هيهرب فين ده ربنا بيقول واذا الجبال نصفت طب بيقول لك الجبال الجبال اللي, اللي هم قالوا طب ما الجبال كلها امان وكلها غار وكلها كهوف نهرب فيها ربنا بيقول واذا الجبال سيرات انت فاكر ان الجبل ده انت ممكن تهرب فيه وتستخبى فيه اه ما هو يسالونك عن الجبال ليه ما نستخبى فيها محمد لما يجي زلزال الساعة يسألونك عن الجبال ليه ما الجبال بيتفجر فيها الميه هنشرب منها لما يجي عطش الساعة يسألونك عن الجبال ليه لان الجبال فيها ظل انا بفضل بيها لما يجي حر الساعه فربنا بيقول له انسفها ربي ناسفة. انتم بتكلموا في ايه? محدش هيعرف في افلت. لسه فاكرها لعبة. هو ده موضوع صوره الطور. وهو ده الشعار بتاعنا. وهي دي كلمة اللي احنا عايزين نخرج بيها. واحنا بنقرا ايه ايه من كلام ربنا. لسه فاكرها لعبة? طب تعالوا ندخل في الصورة. وتعالوا نتكلم في الصورة. وتعالوا نشوف اللي فاكرها لعبة. ربنا بيقول له ايه? قال تعالى والطور. وكتاب المسطور. في رق منشور. والبيت المعمور. المرفوع والبحر الم عذاب ربك لو وقع ربنا بيقسم بايه ربنا بيقسم بمشاهد قدرته العظيمه في الكون بجبل الطور اللي لما بني اسرائيل اليهود حسبوها لعبه وبدأوا يراوغوا ربنا رفعوا فوقيهم قال لهم انا ممكن اخسفوا بيكم وكتاب مسطور القدر كتاب القدر اللي لو بصيت فيه مش هتلاقي حكم واحد ربنا حكم بيه على مخلوق ما تنفسش وما نفثش في المخلوق ربنا بيقولك انا حكمي نفس فيكم مش خايف ان انا احكم عليك بالعذاب والبيت المامور البيت اللي في السماء السبعه اللي كل يدخلوا سبعين ألف ملك يطوف حواليه ويسووا يجي تاني يوم سبعين ألف ملك تانيين ربنا ممكن لو نزل ملك واحد بس منهم يغص بالعصا كلهم الأرض ويعذبهم والصق المرفوع السماء اللي المسافات فيها بالسنين الضوئية والأوزان فيها بمليارات الأطنان والأعداد فيها بالأرقام الفلكية دسأف أنا الواتي فوق سأفه ولكن سقف تقيل جدا بس فيها عواميد شيلة تخيل السماء ما فيش عواميد مرقية شيلة ربنا بيقول لك لو نزلته عليكم هتعملوا إيه إلا ذا رفع بقدرتي والبحر المسجور واحد وثمانين في من مساحه الارض ميه لو ولعت عليكم الميه بقت واحد وثمانين في من مساحه الارض نار هتروح فين يعني ربنا يريد انه يقول ايه؟ ربنا يقول يريد يقول ممكن فيكم ممكن احكم عليكم حكم في القدر ممكن انزل عشان فيكم حكمي ممكن انزل عليكم السماء ممكن اولع المية نار ربنا بيهدد الطور جبل الطور اللي لما بني اسرائيل جم يلعبوا ربنا رفعه فوقيهم امه محمد الوقت محتاجه الطور يترفع فوقيها امه محمد الوقت محتاجه الطور ليه ما هو وقع فعلا ما جبل المقطم وقع ما صخره الدواء واعد ما الكلام ده تنفس ما تدهبيرات الدنياويه دي تنفذت فعلا يا جماعه ربنا بيقول جبل الطور ده مش الجبال دي اللي مش الجبال دي بتحمينا مش الجبال دي بتثبتنا ربنا بيقول الكون ده كله جنود ليا انا مخلي ليكوا لو انتوا عصيتوني هيبقى عليكم وهتتهددوا بيهم بعد ما كانوا معاكم والمصلحتكم ومنفعتكم والبحر المسجور البحر لو اتفجر نار او البحر لو اتقلب نار او البحر المالح والعزم لو اختلطوا ببعض نتيجه الزلازل الرهيبه والتقلبات الكونيه الشديده ربنا بيهدد بتهدد بايه يا رب وبتقسم عليه ايه ان عذاب ربك لواقع لو قسما بكل ملك من ملائكته في السماوات قسما بكل جبل من الجبال الراسيه على الارض قسما بكل بحر ممكن اشعله على كل عاصي قسما بكل كوكب في الفلك ممكن اسقطه على كل معاند ومعرض مستهتر ان عذاب ربك لواقع لو ان لما تلاقي كلمة ان في المصحف اعرف ان الموضوع ده يقين لازم تتعامل معاه لان يقين ما ينفعش تستهتر لما تشوف كلمه ان ان فعل الموضوع ده يحصل يحصل لازم الموضوع ده يرثق في قلبك ان عذاب ربك لاواقع زي ناس قاعده تلعب والكواكب والنجوم جنود لله بتستعد للانقضاض عليها والكون بيتهيأ للانقضاض وهم عادين يلعبوا مش واخدين بالهم يعني واقع يعني جاي جاي زي جهاز شرطه ما فيش مجرم فلت منه ففي مجرم عمل جريمه هيقبض عليه ولا لا هيقبض هيقبض. جاي جاي إن عذاب ربك ما له من دافع ما له من دافع زي يا رب هو هو مين اللي يقدر يدفع اجرام السماء لو وقعت عليه هو مين اللي يقدر يدفع الجبال لو اتكسفت بيه هو مين اللي يقدر يدفع الملائكه لو نزلت عليه وسلطت عليه وارسلت عليه هو مين اللي يقدر يدفع البحار لو اتفجرت نار وتألمت نار هو مين اللي يقدر يدفع البراكين والزلازل هو مين اللي يقدر يدفع حكم ربنا لو اتحكم عليه ما له من دافع لقوا قرق قوم لوط عملت نفسها ايه لما اتخسف بيها واتمطرت حجارة من السماء عملتش حاجة فرعون عمل لنفسه ايه لما تشق البحر ومات في الطاع بتاعه ما عملتش لنفسه حاجة نوح عليه السلام عمل لابنه ايه لما غرق وهو بيأوي الى الجبل ما عملش حاجة يا جماعة قارون ماله عمله ايه لما اتخسف به الارض لا هو ولا ماله حد منهم قدر ينفع تاني بحاجه ماله من دافع محدش هيقدر يدفع عنك عذاب ربنا الا ربنا سبحانه وتعالى لسه فاكرها هلابة لسه فاكره يا لعبه لسه ما خفتش من تحديات ربنا سبحانه وتعالى يا اخويا لازم نتبهدل لازم يا جماعه لازم نفوق لسه بتقدم رجل وتاخر رجل لسه بتشوفي التوبي ولا لا لسه لابسه النقاب وفاكره ان جبت اخر الدين وبقيتي سميه الثانيه لسه كن نفسك بالعشر العشر في الجنة في العصر الحديث لسا فكرنا لسا المجتمع مصرى على الربا التبرج على التبرش الافراح الغير اسلامية ومصرى على البالي الحرام ومصرى على طرق صلاة الفاجر ومصرى على الفرج على مطشط الكرة واأثرة ما... تربع اللي لقالر ق Reason بعضيها فرض في هذا اليوم لسا المجتمع مصرى على هذا الأمر لسا المجتمع مصرى على هذه الكبائر يا جماعة. على هذه الكبائر والتهونات والاستهتارات لسا فكر ما حد في الدنيا ولا الاخره ولا الدين غير الستار عشان كده لقيت ثلاث مواقف في القرآن سبحان الله موقف ربنا بيقول لك شوف دول ضاعوا ازاي بسبب في الدنيا بسبب الستار ودول ضاعوا ازاي في الاخره بسبب الستار ودول ضاعوا ازاي في الدين بسبب الستار كل حاجة بتضيع التهاون اللي افتكر انك تفتكرها لعبه دي بتضيع كل حاجة ازاي اللي ضاعوا في الاخره دول فين اللي ضاعوا في الاخره دول في اخر سوره المؤمنون لما ربنا بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال يا رب رجعون رجعني يا رب لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور دا الموضوع معدش والبرزخ بقى إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه لألف وزن ولا جوارح وزنت ولا أعمال وزنت فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أنا عايزك تسترسل مع ال� طلعنا على الميزان، بقى الموضوع الوقت كلح الوجوه على النار. وربي يقولوا ربنا غلبت علينا شكوتنا بيستغيثوا بالله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون هم بيعملوا يا جماعة ربنا بعدها بيقول ايه افحسبتم انا ما خلقناكم عبثا اللي ضيع الناس في كل ده انهم افتكروا يا لعب اللي ضيع الناس في كل ده انهم بقدرواش الامر حق قدره انما في ناس ثانية ضعت في الدنيا قبل ما في الاخرة بسبب الاستيقار برضو ربنا بيقول اول صورة الانبياء وكم قسمنا من قرية اتقطمت ارض كانوا ظالمين وأنشأنا بعضها قوما آخرين فلما أحس بأس أنا أحس بأس أنا وباس ربنا لحاجة ليلة لما بيجي ينزل ده ترتقف بترتجف د وشا... د د ما فيش حاجة مرعبة أكتر من بدايات نزول أمر الله خلاص قوى الملائكة نزلت تقبض عليهم عشان يقتادوا للحساب فلما أحس بأس أنا إذا هم منها ها يركضون لا تركضوا وارجعوا راح فين وارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون وارجعوا إلى ما أترفتم لعلكم تسألون قالوا يا وائل أنا إن كنا ظالم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حصيد زي زرع اللي اتحصد خامدين زي نظر اللي اتطفت انتهت الآية اللي بعدها وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لعبين مشكلتهم انهم ابتكروا لعبة اللي ضيع الناس انهم ابتكروا لعبة اللي ضيع اللي بضاعة المتبرجات انها بتتبرج وفاكرا انها بتعمل ايه يعني وهي بتتجوز وتعمل فرح غير اسلامي انا عملت ايه يعني يعني انا عمل كل الناس كده ولو كل الناس ععمل كبيرة انا عمل كبائر هو اللي ضيع الناس الاستهتار طب ولي ضيع الناس في الدين ولا ان سألتهم لا يقولون إنما كنا نخضوا ونلعب مش اعق focused انت ليه يا صحافية يا Arkadiy